الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نكمل الحديث عن الملائكة هنا نتكلم عن عمل الملائكة والملائكة لها لها أعمال عديدة هنقسم الأعمال دي إلى أقسام علاقة الملائكة بإدам عليه السلام وأيضا بعد كده علاقتهم ببني آدم عموما وبعدين علاقتهم بالمؤمنين وبعدين علاقتهم بالكفار والفساق وما إلى ذلك فنشوف أول حاجة علاقة الملائكة بآدم عليه السلام أول حاجة الملائكة سألت عن الحكمة من خلق آدم عليه السلام لما ربنا عز وجل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 حتى تعرف الحكمة من خلق آدم عليه السلام ليس كما يزعم البعض أن الملائكة بتعترض على الله مثلا وهذا لا يجوز أن يظن بالملائكة فهم مجبولون على الطاعة فمن حبهم لطاعة الله أحبوا أن يعرفوا الحكمة في خلق هذا المخلوق خوفا من أن يقع في خلق الله معصية يعني خيفين أن هذا المخلوق الجديد يعصي الله تبارك وتعالى بدليل قالوا نحن نسبحه بحمدك ونقدس لك ولما يكون ذلك تزكية منهم لأنفسهم يقولوا أن هذا المخلوق هل ينتظم في هذه العبادات أو ينتظم فيها فلما رب عز وجل اعلمهم بذلك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا الأمر الثاني سجود الملائكة لآدم عليه السلام فالملائكة أمرها الله عز وجل أنه إذا نفخ في آدم الروح فاستقام خلقا سويا فأن يكرموا ومن إكرام من إكرامه أن يسجدوا له ليس عبادة ولكن سجودهم لآدم عبادة لله تبارك وتعالى وإكرام لآدم عليه السلام زي ما ربنا أمرنا أن يسلم بعضنا على بعض والسلام عليكم وأمرنا الله عز وجل أن نطوف بالكعبة وأن وما إلى ذلك كما في السنن فأمر الله قد يكون في القرآن وقد يكون في السنة أو أمرنا الله عز وجل بأنواع العبادات منها عمل في خلق الله ومنها عمل مصروف يعني هيئته حاله كله إلى الله تعالى وحده يعني مسألة السلام القئ السلام ده أنتم تلقش على الله لأن الله هو السلام لما تلقيه على خلق الله فهل إلقائك السلام على خلق الله هذا من باب العبادات للخلق أم عبادة للخالق هو عبادا لخالق عبادا الذي أمرك بذلك فسجود الملائكة لم يكن ذلك عبادة لأدم عليه السلام ولكنه كان عبادة لله تعالى بدليل أن إبليس لما انتهى من ذلك كفر ثم هو لو أن هذا شيء خص آدم عليه السلام كان إبليس يكفر لا هذا أمر من الله ومن ترك هذا الأمر كفر لاعترض على هذا الأمر كفر بالله تبارك وتعالى فهذا دليل عن أنه سجودهم كان عبادة لله عز وجل وهذه العبادة ربنا عز وجل أكرم من جهة منها آدم عليه السلام فالأمر الثاني هو سجود الملائكة لآدم عليه السلام الأمر الثالث من علاقة الملائكة بآدم عليه السلام فوجيه الملائكة له لما قال له ربنا عز وجل يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائم من الملائكة يعلمونك تحيتك وتحية فانظر ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية أبنائك فقال له السلام عليك فقال السلام عليكم فقال عليك السلام ورحمة الله وبركاته فأصبحت هذه تحية أبناء آدم عليه السلام ولم يكن له أبناء بعد وفي هذا دلالة على أن آدم عليه السلام سينتقل من مرحلة إلى مرحلة يدخل على أمر عظيم لا يدري ما هو بعد ذلك تتولد عنه ذبريته ومن هنا لم يكن لآدم أولاد في الجنة على هذه الهيئة ولكن الله عز وجل كان قد أخذه من ظهره ذبريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا تنتقل آدم عليه السلام بعد ذلك من الجنة إلى الأرض وهذه المعصية التي ظاهرها معصية وإن كان آدم كان قد نسي عهد الله إليه إلا أنها اجتملت على منح عظيمة وهي عبادة الله تبارك وتعالى ورجوع الصالحين إلى الجنان وفي هذا فضل كبير من الله تبارك وتعالى على عباده فالعبادة هي من أكرم ومن أشرف ما كرم الله عز وجل به آدم وذريته. الأمر بعد ذلك من علاقات الملائكة بآدم عليه السلام رسيل الملائكة لآدم لما مات وفي ذلك تعليم لآدم لأبناء آدم كيف يغسلون موتاهم وكيف يكفنونهم وكيف يدفنونهم لما مات آدم عليه السلام نزلت الملائكة فغسلته وكفنته ودفنته وعلموا أبناء آدم أن هذه سنتكم يا بني آدم هذه سنتكم يا بني آدم هذه بعض الإشارات على علاقة الملائكة بآدم عليه السلام ننتقل بعد ذلك إلى علاقة الملائكة ببني آدم عليه السلام علاقتهم بهم علاقة ممتدة قبل خلقك جاء في الحديث أن الإنسان أو بني آدم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفا ثم يذكر الحديث مراحل الخلق ثم يذكر أن الملك يأتي فينفخ فيه الروح ويكتب إيه أجله ورزقه وشقي أم سعيد وكتابه الملك ونفخه في الروح في في الإنسان هذا بأمر الله تبارك وتعالى هذا بأمر الله تبارك وتعالى فهذا من أعمال الملائكة كلفها الله تبارك وتعالى به. ومن اعمالهم ايضا حراسة بني آدم قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله عن عبي ابن ابي طالب رضي الله عنه لما قالوا له اتخذ حرسا خوفا ان يقتل فقال ان الله عز وجل جعل لكل رجل أو كل إنسان من بني آدم ملكين ملك عن يميله وملك عن شماله يحفظونه من أمر الله فإذا جاء قدر الله خلى بينه وبين قدر الله تعالى فيصيبه ما قدره الله عز وجل له فاتخاذ الحرس لا, لا يمنع قدر الله إذا جاء وعدم وجود الحراس لا يقدم شيئا أخره الله تبارك وتعالى. وهذه الحال لا يصل إليها إلا من قوي إيمانه وحقق ذلك الإيمان في قلبه. من أعمال الملائِ الملائكة مع بدء Adam أنه الملائكة بتنزل بالوحي من الله تبارك وتعالى على الأنبياء. والمرسلين ومعروف إنه المعروف بالنزول الوحي هو جبريل عليه السلام ولكن قد ينزل بعض الملائكة من غير جبريل عليه السلام بأمار من الله تعالى كما جاء في الحديث الصحيح أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوما هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت يعني أنا شفت منهم كثير ولا يتأسف على ما رأى ولكنه يعدد حالا كانت قائمة لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة ومكان بجانب مكة لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على أهل الطائف قال يعني لما أغر به سفهائهم والصبيانهم قال صلى الله عليه وسلم فلم أفق إلا وأنا بقر الثعالب وهو مكان بين مكة والطائف قال صلى الله عليه وسلم فإذا جبريل عليه السلام يقول يا محمد لقد سمع الله عز وجل قولك لقومك وما ردوا عليك ولقد أرسل إليك ملك الجبال يستئذن عليك ويأتمر بأمرك فجاء ملك الجبال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله أمرني أن أأتمر بأمرك فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهذا ملك نزل يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه رسالة من الله تبارك وتعالى وفي ذلك حوادث أخرى غير هذا جاءه ملك فبشره بنزول فاتحة الكتاب ونزول آية الكرسي وذكر أنه ما نزل في الكتب الساوقة مثلها وإلى غير ذلك من هذه الأمور فالملائكة تقوم بالنزول بالوحي من الله تبارك وتعالى على خلقه ومن ايضا اعمال الملائكة مع بني اذن انها تحرك في قلوبهم وتحملهم على الخير تحرك في قلوبهم دواعي الخير وتحملهم عليه وذلك كما جاء في الحديث ان لكل انسان قرين قرون من الملائكة وقرين من الجن فقرين الملائكة يأمره بالخير ويحمله عليه وقرين الجن يأمره بعكس ذلك فإذا رأيت في نفسك غلبة الطاعة وحسن الظن بالله وإقبالك على الخيرات فعلم هذا من توفيق الله تعالى لك ومن تسخيره الملك لك وغلبة الملك على الشيطان وإذا كانت الأخرى فيكون ذلك من ضعف نفسك ومن غلبة الشيطان عليك ومن تزيينه لك المعاصين ومن أعمال الملائكة أيضا مع بني آدم. <تصفيق> <تصفيق> لائكة من أعمالها مع بني آدم أنها قد تنزل يراها الناس للاختبار والابتلاء. كما في قصة معروفة وهي قصة ثلاثة الذين كانوا مبتلين أحدهم كان أعمى والآخر أبرص والثالث كان أقرع فوكانوا فقراء فجاءهم ملك في صورة رجل فأتى الأول فقال ما تحب قال أنا أن يعني أشفى ويرجع لي جلدي وكن جلدي حسنا وشكلي حسنا وكن عندي مال. فقال له دع الله له فرد الله إليه جلده وبرأ من سقمه. فقال ما تشبه من المال قل أحب الإبل. فجأته ب نقطة حامل. فدفعها إليه ثم برضو الثاني اللي هو الأقرع داء جاء له ببقرة والثالث جاء له بشاه كلهم باعه دعوا الله لهم فشوفوا وجاء لهم بهذه الأشياء ومرت الأيام وغاب عنهم ثم جاء بعد ذلك في صورة رجل مسكين سائل عايز أعطية أو صدقة فأتى الأول وكان له ما بين جبلين جمال سدت ما بين الجبلين حدد كبير مهول فسأله صدقة يتبلغ بها وبس أنا رجل محتاج أن قطع بي السبيل يدينا بس حاجة أتبلغ بها حتى أصل إلى بلادي فقال له لا أنا هذه الأشياء ورثتها عن آبائي وأجدادي ومش عارف إيه وبتعالوا اذكر إذ كنت فقيرا فقال له لا لا الكلام ده كله حصلش أنا ما كنتش فقير وأنا ما كنتش مريض وأنا مش عارف إيه وأنكر كل هذا فدع الله عليه فذهب ما عنده وحال الثاني كذلك ثم جاء إلى الرجل كان أعمى صاحب الغنم فقال له اذكر إذ كنت فقيرا وإذ كنت مريضا وإني سائل وإني كذا فقال له والله لقد كنت فقيرا في أغنان الله وكنت مريضا في عفان الله والله فخذ ما شئت ودع ما شئت هذه غنمي فخذ منها ما شئت ودع ما شئت فكان ذلك اختبارا من الله تعالى لهم فقال بارك الله لك في مالك فالله ما أنا بسائل إنما أنتم ابتليتم دين وأخبره الخبر فنجا وسلم في الدنيا الأخيرة صاحب هذه الغنم وابتليا الآخران وكانوا من العصين الهلكين وقد يرسل الملائكة لأجل هذا الأمر وكما جاء في قصة هاروت وماروت والصحيح فيها أنهم ملكان جاء يعلمان الناس السحر حتى لا يكفروا وإذا جاء أحد من الناس ليعمل السحر أمامهم يعرفون ذلك ولا يشتغلون بالسحر هم عارفونه يستمعونه بي ده هو كل الصحيح في القصة أما بعد ذلك فلا يصح فيها شيء فلا يصح فيها شيء يعني هي القصة مثل ما جاءت في في سورة البقرة أما بعض الإسرائيليات يقول لك إنه مش عارف حصل إيه وحصل إيه وبتاع إيه كل ده كلام مش صحيح الله عز وجل يعلمك الشيء حتى لا تقع فيه فهذا من فضل الله وليس ذلك من البلايا فإذا أعلمك أن هذا شوف السم هذا بتعمل إزاي بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا خلاص هذا السم انت عرفته بتعمل إزاي ما تعملوش وما تشربوش وما تسقوش لحد وما تعلموش لحد فإذا انت سأيت لحد بأن تخرجت كذا عن أوامر الله إذا عملته برضو خرجت عن أوامر الله إذا علمت الحد يعمله لأنه قد يستخدمه في غير موضيب أنت خرجت عن أوامر الله تعالى يبقى هذا أمر واضح وصريح ولا شيء فيه أوه كان منتشرا نح. لا كان الناس يعني ما السحر منه كفر منه كفر فكانوا قال إيه فلا تكفر فلما علمهم هذه الأسحار وغيرها ف... وده اللي اقتصرت عليه الآية ويقال لهم ما تكفروش يعني ما تعملوش هذا السحر ولا تعتقدوه لكن علمت لكم كما يعلم الطب ف... لا واضح مش شايف يعني مشكلة ومن أعمال الملائكة نزع الأرواح نزع الأرواح هناك ملك الموت كلا بنزع أرواح بني آدم بل والخلائق جميعا حتى الملائكة وهناك معه ملائكة تعاونه في ذلك والأمر فيه واضح وصريح فهذه من الأعمال التي تقع علاقة الفاعل فيها ببني آدم لهم الملائكة لهم علاقة بهذه الأفعال ببني آدم عليه بني آدم عليه السلام ومنها أيضا علاقتهم بالعبد في قبره ومن الملائكة القبر منكر ونكير يسألان العبدان هذه الأسئلة المعروفة الثابت من ثبته الله والموفق من وفقه الله وإذا سعيد العبد فيه ساعد فيما بعد ذلك نسأل الله لنا ولكم السعادة وأيضا ننتقل إلى النقطة التي تليها وهي علاقة الملائكة بالمؤمنين خاصة بالمؤمنين خاصة إحنا خلنا علاقتهم بني أذن عاما علاقتهم بالمؤمنين خاصة ما هي من كتابة الأعمال من كتابة الأعمال أنا يعني بختصر بعض الحاجات لأنه في حاجات مكتوبة أنا ما بقولهاش عشان هتتعرف كلمة خلاص معروفة يعني فمنها إن هم بيكتبوا أعمال العباد. كان آدم غائبا كان آدم غائباً وكان ما زال حياً ولكنه كان غائبا فالولد ما ما معرفش حاله. يعني ما فيش مشكلة في القصة <تصفيق> أما بالنسبة لدور الملائكة تجاه المؤمنين فهي من ضمن أعمالهم محبة المؤمنين ليه بعد يحب المؤمنين؟ لأن المؤمنين يطيعون الله والله تعالى يحبهم. انظروا إلى الحديث أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحبه لنا فأحبه نادى جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه يحبه للسماء ويوضع له القبول في الأرض وما إلى ذلك إلى آخر تفاصيل الواردة في الحديث فحب الله تعالى دليل على حب الملائكة للعبد فمن هنا الملائكة لأن الملائكة تحب ما يحبه الله تبارك وتعالى وتحب من يطيع الله عز وجل ومن أعمال الملائكة تجاه المؤمنين أنها تسدد المؤمن زي ما ذكرنا أنه الملك يحب لك الخير وما إلى ذلك زي ما شرحناها قبل كده ومنها صلاتهم على المؤمنين إن الله قال الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وصلاة الله تعالى على الأصح أنه الثناء على العبد في الملاء الأعلى ربنا عز وجل يصني عليك عند الملائكة هذا هو كلام الصحيح في صلاة الله تعالى العبد أن صلاة الملائكة فهي الدعاء والاستغفار للعباد الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعينا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فالملائكة تستغفروا لعباد الله المؤمنين ومن أعمالهم أنهم يؤمنون على خلف الإيمان في الصلاة على قراءة الفاتحة والفاتحة تشمل على أنواع الدعاء العظيمة ومجامع الخير لذلك جاء في الحديث أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة وفر له فإذا أنت أمنت بعد ما ينتهي الإيمان من تأمينه فقد توافق تأمين الملائكة ومنها أيضا من أعمال الملائكة التي تخص المؤمنين شهود مجالس العلم والذكر مجالس العلم والذكر مجالس القرآن مجالس العلم التي نعرفها جميعا سواء في الجامعات أم في المعاهد أم في المساجد أم في غيرها جاء في الحديث أن الله تعالى الملائكة توافون في الأرض بلفوا دويات شغالة بتلف أولا الملائكين يطوفون يبحثون عن مجلس الذكر فإذا رأوا مجلس الذكر أناذا بعضهم بعضا هلموا إلى دولتكم قال جاء في الحديث أنهم يضعون أجنحتهم يعني لهؤلاء حتى يصلون إلى سماء الدنيا الدول يصفوا كده فوق بعض حتى يصلوا إلى سماء الدنيا وذلك تعظيماً لشأن هؤلاء الذين جلسوا يتعلمون العلم الشرعي طبعا الكلام ذا كله في العلوم الشرعية لأنها هي التي توصل إلى الله تبارك وتعالى وأيضا كما جاء إن الملائكة لتضعوا أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع ملائكة تحف طالب العلم من فضل الله تعالى بالرعاية ويكون له عناية خاصة لأنه إذا سعى في سبيل الله تعالى يتعلم العلم الشرعي وتعلمون أن طالب العلم استغفر له كل من في السماء والأرض حتى الحيتان في البحر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل العلم الشرعي ثم يتبع ذلك ما يخدم الدين ما يخدم الدين إذا كان الإنسان يتعلم هذا العلم الفيزياء والكيمياء والهندسة غير البنية هو ينصر الإسلام والمسلمين فهذا يكون تابع لأن من العلوم الشرعية في قواعد كذا منها تعلم العلوم الدنيوية لإقامة شؤون الدنيا ولتحقيق الغلبة للإسلام فيدخل فيها أولا العلم الشرعي ثم يتبع ذلك من حسن نيته في تحصيل العلوم الأخرى بالنسبة ل يعني إذا كان ينص العلوم الدنيوي وما فيش إذا كان إنت نيتك خالصة فتؤجر على نيتك في العلوم الغير الشرعية وأما منزلة العلوم الشرعية ومجالس العلم فهذه منزلة أعلى وده ما يتعرضش بين فيش تعرض بين العلوم الدنيوية العلوم مش فضرية أبدا العلوم الدنيوية مطلوبة والأمة تأثن لو ما اهتمتش بيها لأن دي من الواجبات الكفائية من الأمور التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين ولو أن الأمة أهملتها تأثن جميعا تأثن جميعا لو عندي واحد مهندس ذكي طالب ذكي في قدة الهندسة وبتاعه كده وإمكانياته علي في هذا الباب لكن في العلوم الشرعية مش أدي نفس للمنزلة فده لازم واجب عيني عليه أنه يفضل في هذا المكان ينصر به الإسلام كذلك الطبيب كذلك وهكذا فأنه الصناعات هذه وما يقام به أمر الدنيا من الواجبات على الأمة تحصيلها <تصفيق> أيها الرحمن الرحيم ومن أعمال الملائكة تجاه المؤمنين أنهم يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أمته عليه صلى الله عليه وسلم والملائكة يصلون على من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ربنا عز وجل قبل ذلك صلى على من صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم فمن صلى صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وآله وسلم فما جاء في الحديث أن لله ملائكة يبلغون يبلغونني صلاة أمتي علي فإذا بلغ أحدنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تبلغه أن فلانا صلى عليك صلى الله عليه وسلم حيث ومن ضمن الأشياء التي تقوم بها الملائكة للمؤمنين مسألة الرؤى في المنام هناك بعض العلماء وبعض الصحابة قبل ذلك شافوا رؤى من الملائكة تخذهم بتوريهم الجنة تخذهم بتوريهم النار تخذهم مش عارف إيه هذه الأشياء برضه كانت موجودة من أعمال الملائكة ومن أعمال الملائكة مع المؤمنين أنهم يقاتلون معهم ويثبتونهم إذ يحربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الوعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان علمه الله عز وجل أماكن الضرب المؤثر ضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ونزلت الملائكة تقاتل يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق ويوم بني قريضة كما جاء في بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أخذ لعنان فرسه عليه لباس الحرب وفي ذلك أحاديث كثير وردت في شهود الملائكة لوقعة بدر وذكرنا أن الملائكة يعدون أهل بدر أفضلهم وكان فيهم كبار الملائكة في الذين نزلوا يوم مدر كان فيهم رؤساء الملائكة وأيضا يوم بني قرية جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع سلاحه وثيابه لما رجع من الخندق قال جاء جبريل عليه السلام وعليه غبار الحرب وقال يا محمد إن الملائكة لم تضع السيوف بعد وإن الله أمرك أن تسير إلى بني قريضة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وجنده قاصدين بني يعني ويعني أحد آيات كثيرة وحديث كثيرة في هذا الباب يعني منها في غزوة الأحزان ربنا يذكر المؤمنين بنعمه قال إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليكم عليهم ريحا وجنود لم تروها هذه الجنود من الملائكة وذلك من تأييد الله عز وجل لأهله ومن نصر حق حتى يكون تأييد الملائكة جاريا بالملائكة جاريا على سنن الحرب فهذا مدل من الله تعالى ينصر به عباده كما العدد بيكثر بالجنود من البشر فكذلك يكثر عدد المؤمنين بالجنود الذين ينزلون من عند الله تبارك وتعالى وإن رآهم الكفار غير ذلك وإيضا من أعمال الملائكة مع المؤمنين أنهم يشهدون جنازة الصالحين كما جاء في شهوده الملائكة جنازة سعد ابن معاذ رضي الله عنه ومن أعمالهم أيضا أنهم يغسلون بعض الموتى من المسلمين كما جاء في قصة حنظلة ابن أبي عامر لما رأاه الصحابة يقطر ماءا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه وصلت الملائكة بين السماء والأرض ومن أعمالهم أيضا أنهم الملائكة باسطة أجنحتها على بلاد الشام لأن بلاد الشام هي أرض الجهاد أرض فلسطين وما يقاربها من تلك البلاد فهي بلاد الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني في فضاء الشام قال يا طوبى للشام يا طوبى للشام وذلك لأنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال الملائكة باسطة أجنحتها على الشام وهذا يدل على مكانة هذه الأرض ومنزلتها في عند الله تبارك وتعالى ننتقل بعد ذلك عن علاقة الملائكة بالكفار والفصاق الملائكة تقوم بتعذيب هؤلاء الكفار سواء في الدنيا أم عند الموت حدث أن الملائكة قامت بإهلاك قوم كافرين ومن ذلك إهلاكهم لقوم لوط. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن جبريل عليه السلام خلع قرى قوم لوط ورفعها إلى سماء الدنيا حتى سمع أهل السماء الأولى الدنيا نهاق حميرهم وصياح ديوكهم ثم قلبها على وجهها ذلك لأنهم كفروا بالله عز وجل ورسله ومن أعمال الملائكة مع هؤلاء الكفار أيضا لعنهم لعن الكفار لما جاءت في الآوات أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أما لعن المعين فلا يجوز حتى وإن كان كافرا المعين فلان بعينه حتى ولو كان كافرا لا يجوز لعنه أما أن تقول لعنة الله على الكفار لعنة الله على اليهود لعنة الله على النصارى لعنة الله على المجوس لعنة الله على الظالمين كن بذلك يجوز أما لعن الأفراد فهذا لا يجوز أنه أنت لا تدري هل يختم له بالإسلام أم لا وليس من حق أحد أن يطرد أحدا من رحمة الله أن هذا أمر إلى الله أما لا نطرد إلا من طرد الله فقال ألا لعنة الله على الظالمين وقال في حق الكافرين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فإحنا لما نقول هذا لأن الله قاله وأذن فيه أما من مات كفرا منهم ونعلم أنه مات كافرا فهذا قل فيه ما شئت لأنه ما يصدق عليه تأكدنا أنه مات على كفره زي أبو لهب وأبو جهل وهؤلاء الكفار لعنهم الله لا ما ينفعش إنه. لا اللي عايش منهم ما ينفعش ندعو عليه بأنه ربنا يهلكه أنه ربنا ينتقم منه أنه ربنا يجعله عبرة ربنا يجعله آية دعاء عليهم بأنه ربنا ينتقم منهم فذا يعني هو ذا اللي احنا ندعو بأما أنه نعم ماشي عاوز استديه كده ادي عاوز استديه كده تاني يعني حب الهدى حب الهدى المسلمون يحبون أن يهتدي الناس جميعا وهذا من الدين أما بعض الناس اللي بتقول انه ما يدعش عليهم بالهلاك والبتاع دي ما هو إلا يعني تنطع ملوش لازمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم للأسف النسب الجامل الكفار على حساب دينهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أحياء من أحياء العرب ودعا على قريش لما وقف عند الكعبة وقال اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني جوسف وكان يدعو في صلاته وكلام ياما بس مش عارف الناس اللي بتقول دي بتقول لي يعني. مش مشكلة وكله بيقوله ولأ من مت بقى عليه كل حاجة آه. آه ننتقل إلى آه نقطة أخرى وهي علاقة الملائكة ببقية خلق الله عز وجل فإحنا مثلاً لو العرش إن الله ملائكة تحمل العرش ثم يوم القيامة يكونون ثمانية ليحمل العرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهناك ملائكة موكلة بالجنة وملائكة موكلة بالنار وملائكة موكلة بالجبال وملائكة موكلة بالسحاب كما جاء في الحديث أن الرعد هو الرعد هو ملك موكل بالسحاب يسوقه بأمر الله تبارك وتعالى وهناك ملائكة موكلة بالقطر لها المطر وبإنبات النبات فسبحان الله يعني ربنا عز وجل وضع لهذا الكون قانونا لا يغادره ولا يخالفه ووكل به من يقوم به نعم والله أنا الآن مش ذكره لكن لو حد فيكم عارف يقوله لكن نعم لا لا أنا, أنا أنا كنت أري زمان حاجة كده بس لما جيت أكتب ما افتكرتهاش فما كتبتهاش فأما يوم القيامة في أحمله ثمانية لوجود الآية فهي يدل على أن الذي يحمله الآن مش ثمانية وفيه أديل دليل على كده بس أنا مش فكرو كنت أري زمان أوي مش فكرو نهاية الكلام واجب المؤمن تجاه الملائكة احنا قلنا المرة اللي فاتت مسألة الإيمان بالملائكة كيف نحدد مسألة الإيمان او كيف نفسر إيمان بالملائكة النهاردة واجبنا تجاه الملائكة عدم الإهداء ما يقش واحد بقى بعض بعض الناس ي يسيء إلى الملائكة اللي يقولوا بنات الله اللي يسبوا الملائكة اللي مش عارف ايه كل ذلك لا يجوز حرام وقد قال صحنون من كبار فقهاء الملكية ان من سب الملائكة يقتل سب الملائكة يقتل <تصفيق> ايضا البعد عن الذنوب واجب علينا أن نبتعد عن الذنوب لأنه الملائكة قائمة بعبادة الله وموكلة بأمر الله فلما يشوفوا المعاصي والذنوب هذه بكل إذاء للملائكة في هذا إذاء للملائكة ومعك من لا يفارقك معك الملائكة لا تفارقك ولله تعالى ملائكة يتعاقبون في الناس ليلا ونهارا ونزلون عند صلاة العصر وعند صلاة الفجر ونزل هؤلاء وصعد هؤلاء وللله ملائكة طوافون في الأرض ولله ملائكة يفعلون كذا ولله ملائكة مع كل وحد من الناس ولله ملائكة تنزل عند تأتي حلق الذكر ولله ملائكة تنزل عند قراءة القرآن ولله ملائكة موكلة بالأمطار وبالنبات والخلائق هذه كلها فالملائكة لا تفارق الناس غير أن هناك ملائكة تنزل وتصعد وهذا أمر من تدبير الله تبارك وتعالى فالملائكة دليل معظيم على قدرة الله تبارك وتعالى لا حتى لا يعلم الناس أنهم ما خلقوا عبثا وما تركوا هملا أن إذا كان الرجل الحكيم لا يترك بيته خرابا ولا بدون حكمة وبدون توجيه وبدون جعاية وبدون احتياط فما ذلكم بالله تبارك وتعالى وهو الحكيم العليم القوي العزيز الرحيم الرحمن الذي بيده ملكوت كل شيء والخلائق إليه راجعون وهو سائلهم عما يفعلون فلن يعمل مثقال ذرة الخير يرى أني عمل نسقال درة شرب اليره وإذا كان ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد وإذا كانت تكتب الهم بالحسنات يكتب والهم بالسيئة يكتب كما جاء في الحديث فما بالنا بأمور الدنيا كلها كما جاء في الحديث أنه من هم بحسنتين فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بها بها فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بها فعملها كتبت له سيئة إلا أن يعفو الله عز وجل عنه فمن يكتب هم النفس فما بال نباء بالأمور التي هي أكبر من ذلك ومن الأمور الواجب علينا مولاة الملائكة وحبهم أن الملائكة يقومون بأمر الله ونحن مأمرون بطاعة الله وهم يساعدون الملائكة على إداء رسالة الله إليهم، وانهم يحبون الصالحين ويسعون في الدعاء لهم. زي يعني هؤلاء يستحقون أن نحبهم. كما أن الملائكة اسم يدل على جمال الصورة، حسن العمل. ملائكة يشبه بهم في حسن الصورة، وكذلك يشبه بهم في حسن العمل. فهم محبوهون على كل حال أما الذين كرهوهم لهم الكفار بقى زي ما قالت اليهود وغيرهم الملائكة أخيرا الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم لذلك فالإنسان ينبغي عليه أن يكون إنسانا نظيفا يكون إنسان يراعي هذا الأمر أن معه من لا يفارقه ومن صفة المسلم أنه يكون متطهر بيتطهر وأنه يكون نظيف وذا الفارق هناك فرق كبير بين المسلمين والكافرين الكافر لا يهتم بذلك أما المؤمن المسلم هذا ينظف نفسه ويغتسل ويتطهر حتى يحصل العبادة لله تعالى ولا يتأذى منه من يصاحبه من الملائكة كما قلنا أنه لكل واحد قرين من الملائكة. وكما أنه يبر على حلق الذكر ويبر على الخلائق ويجاور هذا ومعه الملائكة والله عز وجل يفعل بخلقه ما شاء ونحن نؤمن بما أنزل الله عز وجل إلينا نؤمن بما قال الله على مراد الله ونؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه